الزعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يوم إذوا واجفا أبصارها خاشعة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 انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطى ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرض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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين فإذا جاءت طمنه الكب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 aan man ene kant van het debat. Ik wil het nu even laten. Ik